عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة رضي الله عنهما وكان مولى من أهل فارس أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي فقال فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري